ولئمتم أوقتي التم ل إلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو قل تفضل غليظ القلب لا فض من حولك عَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنْ يُنْصَرقُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ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 بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ الرِّضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَ بص خط من الله ووجهن و depths المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسلا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويذكّهم يتلو عليهم آياته ويذك. يهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو لما أصابتهم مُصِيبَتُهُ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير